أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فزعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قُتِلُوا أَنْتُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ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 مِمَّا جَاءَكُم بِهِ حتى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَاب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 لا جَرَمَ اَنَّ مَا تَدْعُونَ مِنْ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ لَيْسَ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدْنَا إِلَى اللَّهِ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 فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا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 قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بَلَى قالوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِ لَنَ صُرُسُلَنَا وََّذينَ آمَنُوا فيِي الحيةِ الدُّنْييا وَيَومَ يَقومُمُ الأشْحَد يَومَ لا ي فَعُ الظَّالِمِينَ مَذِرَةُهُم وَلَهُمُلعْنَةُ وَلَهُ سُُ الدذَّ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 وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مَّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ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 ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فسبئ مسوى المتكبرين فاصبر ان وعد الله حق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 اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ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 كانوا أكثر منهم وأشذ قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم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 وَقَاوا قُلُوبُ نَافِي أَكَِّتِم مَِّ تَدَعونَ إلَيْهِ وَفيِي آذَانِنَا وَقُرُ وَمِ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابُ فَعمَلْْ إَِّ نَا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 قُل ان انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب وَجَعَلَ فيِيهَا رواسَ منِنْ فَووقِهَا وَبكَ فيِيهَا وَقدَرَ فيِيهَا أَقُوتها فيِيأَربةِ أي مِن سوَوِ السَّ مِمَّا اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق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 وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقَنَّى اللَّهُ الَّذِي أَنقَكَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ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 جَزَأَمْ بِمَا كَوا بِآيَاتِ يَجَحَدُون وَقَالَ الذيينَ كَفَرُوا رَبَّّنَا أَرنََّذَنِ أَضَلَّانَ مِنَ الْجِِّ وَالْإِنسِ نَ جَعَهُمَا تَ تحتَ أقدامنا نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ